بوك تو اثنان وستون اثنان وستون صور صور طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد أغرن مك. يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر اورانجلار çok mu هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا hayır az öğreniyorlar لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا سormak يسأل يسأل اأرد من سكسك soru soruyor musunuz هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا Hayır. سك, سك لا، لا أسأله مرارا لا، لا أسأله مراراً. جواب لمك. يجيب. يجيب. جواب فيرنز أجب من فضلك. أجب من فضلك. جواب أنا أجيب. أنا أجيب. تَشَلِشْ مَكْ. يشتغل شو أندا هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حالياً؟ إيفت شو أندا تَشَلِشْ نعم. هو يشتغل حالياً. نعم، هو يشتغل حالياً. جلّمك. يأتي. يأتي. هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ أبد. همن نعم، سنأتي حالاً. نعم، سنأتي حالا أتُرّمك؟ يسكن؟ يسكن. بارلندَمِ أتُرّيَوْسُنُز؟ هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ إيه بت. بارلندَ أتُرّيَوْم. نعم، أنا أسكن في برلين. نعم. أنا أسكن في برلين.